فقال لها و ل ل أ ر ض ائتيا طوعا أ و كرها قال تاءتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى وأوحى في كل سماء أ م ر ه ا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا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 وما كنتم تستترون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا, أبصاركم ولا جلودكم ولكن, ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها, وما يلقاها الا ذو حظ عظيم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 واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم, ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون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 قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقروا وهو عليهم ع م ا أ و ل ئ ك ينادون من مكان بعيد ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وان مسه الشر فيئوس قنوط ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي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 الا انهم في بريه من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط